صلاه القيام اثابكم الله اكبر ل ل ه أكبر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 ي بني انا ح ل ل ن ا لك أ ز و ا ج ك التي اتيت و ج و ر ه ن وما ملكت م ي ي ن ك وما ملكت يمينك مما أ ف ا ء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك و ا م ر أ ة مؤمنه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 ولا أ ب ن ابناء ء إخوانهن ولا أ اخواته ولا ل س ا ئ ه ولا, ولا ما ملكت م أ ي م ا ن ه ن واتقين الله إ ن الله كان على كل شيء شهيدا الله أ ك ب ر الله اكبر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين م ان الله ل ع ن ى الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ي و موسوعه تقلب م في ا ل ن ا ر ي ق و ل و ن ي ا ل ي ت ن ا ط ع ن ا ا ل ل ه و ط ع ن ا ا ل ر س و ل ا و ق ا ل و ا ربنا إنا أطعنا س ا د ت ن ا و ك ب ر ء ا ف أ ض ل و ن الحسنى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 ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ الله أ ك ب ر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 ولذين ا سعوا في آ ي ا ت ن ا م ع ا ج ز ي ن أ و ل ئ ك لهم عذاب من ر ج ز أ ل ي م ويرى الذين أ و ت و ا العلم الذي أ ن ز ل إ ل ي ك من ربك هو الحق ويهدي إ ل ى صراط العزيز الحميد الله, أكبر الله أكبر الله أكبر م و ا ل ع ه النابلسي ل ر ح م ا للعلوم ن إياك الاسلاميه ا ت ي صراط ت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 فلما خرج بينت الجن أ ن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين الله أكبر اكبر ل ل ه أ الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ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 وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده إ ل ا لمن اذن له حتى إ ذ ا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا, ماذا قال ربكم قالوا الحق و ه ض و ح العلي الكبير الله أكبر الله اكبر ل ل ه أكبر, الله أكبر.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 وقال الذين ا س ت موسوعه ا ا للذين ت ك ب ر ا مكروا الليل بل والنهار النابلسي ا وأسروا ن للعلوم أ ا ذ ي ن ك ف ر ا إلا هل يجزون الاسلاميه كانوا ي ع م و و ن م أ ر ن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 وهو خير الرازقين الله أكبر الله اكبر ل ل الله أكبر. الله ه أكبر أكبر أ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 ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول ل ل م ل ا ئ ك ة أ ه ا ؤ ن ا اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أ ن ت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أ ك ث ر ه م بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض ن ف ع ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وما اتيناهم منك و إ ذ ا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاء واذا ستنا عليهم آ ي ا ت ن ا بينات قالوا ما هذا إ ل ا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم وقالوا ما هذا إ ل ا اذكم مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا إ ل ا سحر مبين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 الله أكبر موسوعه الله النابلسي أكبر صراط للعلوم ن ي الاسلاميه عليهم ل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 أ ف م ن زين له سوء عمله فراه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون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 والذين ي م ك ر و ن ا ل س ي ئ ا ت ل ه م ع ذ ا ب شديد ومكر ل ك هو ي ب و و ر ا ل ل ه خ ل ق ك م من ت ر الاسلاميه ب ثم ثم من نطفة ا س م ا تضع ل الله ع ا يعمر م ن ى أمر وما ل ا ينقص ن عمره إ ل ف يستوي كتاب ذلك الله إن على ي ي ي ر وما س البحران هذا عذب فراث سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر ل ت م ت غ و ا من فضله ولعلكم تشكرون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 و موسوعه م النابلسي ي ئ ك م ث خ ر ا للعلوم ه الاسلاميه ع ل ك م ورحمة ا ل ل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 م الفقراء إلى الله و س و ل ه هو النابلسي غ ي أ ت ي ب خ ل ق جديد و م ا ذ ل ك على ا ل ل ه ب ع م ي ه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 إ و س و ع ا ل ن ا ب ز س ي ل ل ف ل و م ا ل ل ه أكبر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 و أ ن ف ق و ا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون ت ج ا ر ة لن تبور ليوفيهم أ ج و ر ه م ويزيدهم من فضله إ ن ه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباد إليك بين يديه من إن ل خ ب ي ر بصير ثم أ و ر ن ا ا ل ك ت ا ب ا ل ذ ي ن ص ه غ ي من ع ب ا ا د ن ف م ن ه م ذات مضمون لنفسه م مقتصد م ه م س ا ب ق ا ل خ ي ر ا ت بإذن ا ل ل ذلك هو الفضل ل ه هو ك ا ب ي ر جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير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 ف موسوعه ا النابلسي ن من نصير ا للعلوم ه ا ل ل ه أكبر ا ل ل ا م ي ه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 فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إ ل ا مقتام ولا يزيد الكافرين كفرهم إ ل ا خسارا قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني, أروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات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 فان الله كان بعباده بصيرا بسم آباؤه سين المرسلين مستقيم الرحمن الرحيم الحكيم لمن الرحيم قوما ما الله يا والقرآن صراط العزيز على تنزيل لتنذر أنذر إنك فهم غ ا ف ل و ن ل ق د حق القول ل ع ى أ ك ث ر ه م ف ه م يؤمنون لا إنا ج ع ل ن ا ف ي أ ع ن ا ق ه م أ غ ل ل ا ا ف ه ي إلى الأذقان فهم م ق م ح و وجعلنا ن من ب ي ن أ ي ي د ه م س د ا و م ن خ ل ف ه م سدا ف أ غ ش ي ن ا ه م ف ه م ل ا يبصرون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 واضرب لهم مثلا اصحاب القريه إ ذ جاءها المرسلون إ ذ ارسلنا إ ل ي ه م اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا إ ل ي ك م مرسلون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 قالوا إ ن ا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أ ل ي م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 أأتخذ من شركه آ ل ه ة إن ي ر د ن ا ل ر ح م ن بضر لا ك ه دعويه ش ف ا ع ت م غير ئ ر ب ا ي ن ه ذات و ن إني إ ذ ل ي ض ل ل ا م ب ي ن إني آ اجتماعي ب ب ر ك ف س م و ن ق ل دخل الجنة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 و آ ي ه لهم الارض الميته احييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا أ ع ن ا ب و فيها من العيون لياكلوا من ثمره وما عملته ايديهم افلا يشكرون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 وآية ل ه م الليل ن س ل خ م ن ه النابلسي ه ر فإذا هم م م م و و ن ا ل ش ت ج ر للعلوم م س ت ق ر ه ا ا ذلك ل تقدير ز ز ي ا ع ل ي م ا ل ق ر ر ق د ن الاسلاميه ه م ن ا ز حتى ع د القديم كالعرجون ل ل م ش ينبغي ه أن تدرك ا ل ق ر ولا ل ل ا ل ل سابق ا ن ا فلاح ر وكل في فلا م و س و وآية ل ه م أ ن ا ل ن ا ذريتهم ف ي ا ل ف ل ك ا ل م ش ح و ن وخلقنا ل ه م من مثله م ا يركبون نغرقهم وإن نشأ ف ل ا ص ر ي س ل ه م و ل ا ه م ي ن ق ذ و إ ل ا ر ح م ة م ن ا و م ت ا ع إ ل ح ي ن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 ف ا ل ي و م ل ا ت ظ ل م ن ف س ش ي ئ ا و ل ا تجزون إ ل ا م الاسلاميه ك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 وهذه ج ه ن م الله ت ي ك ا ل ع د و ن الرحيم ا كنتم ت ك ف ر و ن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 ف ا س ت ب و ع ه النابلسي ي ص ر و و ن و نشاء ل م خ ن ل ل ع ل ى م ك ا ن ت ه م ف م ا س ت ل ا ع م ض ي ه ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر و ق ر آ ن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين الله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 قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا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 فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء و إ ل ي ه ترجعون الله أكبر الله اكبر ل ل ه أكبر الله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 و ا ل ص ف ا ت صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا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 إلا م ن خطف الخطفة ف أ ت ب ع ه ش ه ا ب ث ا ق ب ف ا س ت ت ف ه أهم م أشد خ ل ق ا أ م من خ ل ق ن ا إنا خ ل ق ن ا ه م من ط ي ن لازب بل عجبت ويسخرون و إ ذ ا ذكروا لا يذكرون و إ ذ ا راوا آ ي ه يستسخرون وقالوا ان هذا الا سحر مبين ا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أ انا لمبعوثون اواباؤنا الاولون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 شركه الهدى ش ر الجحيم و ق ف و ه م إنهم مسؤولون م ا لكم لا ت م ص ر و ن بل ه م ا ل ي و مستسلمون م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 بيضاء ل ذ ة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين ك أ ن ه ن بيض مكنون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 ف أ ق ب ل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول ائنك لمن المصدقين ا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما اانا لمدينون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 ولقد ا ل ق ب ل ه م أ ك ث ر الأولين و ل ق د أ ر س ل ن ا ف ي ه م م ذ ر ي ن ف ا ظ ر كيف ك ا ن ع ا ق ب ة ا ل م ن ذ ر ي إ ل ا ع ب ا الله ا د ل ل م خ ص ي ن موسوعه ا ل ن ا ل س ي ل م ع ل و م ة الاسلاميه